ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللولء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة وَل تَثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَمَ سَلَمَا وَأَصحابُ اليمين مَا أَصْحابُ المين فيِي سِدرَّ خُضُودَ وَطَْحِم مَضُودَ وَظِلّ مَْدودَ وَمَا إِم مَسْكوبَ وَفَكِهَة كَثَِهلَمَ قَطُوعاتِ وَلَا مَمننُوعه وَفُروشَ رفُهَا إِ أَ شَنَهَُّ إِن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فِي سَمومِحَمم وَظِلِّم م يَحمُوم لَ بَرِد وَلَ كَرم إِهُ كَوا قَبَ لَ ذَلِكَ مُْرَفم وَكَانوا يصُِّونَ على الحاسِ العظم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لَ جوعونَ إلَ مِقات يَمِ